بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يقين لترون الجحيم ثم ترنها عينا اليقين، ثم لا تسألن يومئذ عل النعيم.